الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إلي قل لا تعتذروا لنا من لكم قد نبأنا الله من أخبركم والسيّر الله وملكم ورسوله رسول ما تردون إلي عالم الغيب ورساله إليكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا قرتو إليهم نتاردو عنهم فأردو عنهم إنه رسول وهم جهنم جساء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن, فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضوا عن القوم الكاسكين الأعراب وسدوا كفرهم ونفاقهم أجدر ألا يعلموا هدود ما نساء الله على رسوله والله عليهم الحكيم ومن الأعراب من يتخذوا ما ينفقوا أعرابا وتربصوا لكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميعنا عليهم وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّقِذُ مَا يُمْفِدُ قُرْبَةٍ عِنْدَ اللَّهِ وَسَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِرُهُمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. <تصفيق> والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجزيم تحت لنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفنس العظيم وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم وسنعذبهم مرتين ثم يردوا إلى عذاب العظيم <تصفيق> ثم يردون إلى عذاب عظيم آخرون اعترفوا بذنوبهم خلصوا وعملا صالحا وآخر سيئا عسى أحسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقات تظاهرهم وتذكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليهم أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوَاتَ أَنِّي بَادِهِ وَيَخُذُ وَيَخُذُ الصُّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وقل, وَقُلِ اعْمَلُوا فَصَيْرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ هُوَ الْمُؤْمِنُ وَتَطْرَدُوا نَائِلَةً عَلَى الْقَوِيِّ وَسَهَتِي فِيهِ رَبِيعُكُمْ بِمَا كنتم تعلم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم إما وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يكتب عليهم الله عليم حكيم والذين تتخذون استدراجاً وكفرًا متفريقين بين المؤمنين وإذا صدر لمن حار الله ورسوله من قل ولا يخلفن رضنا إلا الحسنة والله يشهد أنهم لكذبون لا تقوم فيه أمدا مسجد أستسعى للتقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المتطهرين أفمن أستصبني له على تقوى من الله وردوار الخيرون أمن أستصبني له على شفاة جواف الهار فانهار به في نار جهنم والله لا جاهد للقوم الظالمين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 قَاسْتَ وَسِرُورُ بَيَعَكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ جَزَاءٌ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ الرَّاصِدُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ قناهنا من المُنكر والحافذون لحدود الله ورسى المؤمنين ما كان لنبي ولا دين من هو يستغفروا المستكين ولو كانوا أولي ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبيّن لهم أنهم أصحاب الدحيم وما كان يستغفر براهم ليبه إلا ما وعدت معدها إياه. لَمَّا تَغَيَّرَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ الْحَلِيمُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ ولكم مِن وَالٍ وَلَا نَصِيرٍ لقد تاب الله على النبي والمهاجدين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة في ساعة العسرة من بعد ما كذا يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعثلت الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ظنوا أن لا من الله إلاه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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مقبسط في سبيل الله ولا يطأون موطئا ولا يطأون موطئا يغيذ القفار ولا ينالون من عدوهم والنيل إلا قطب لهم به عمل صالح ولا يملون من عدو النيل الا كتب لهم به يعملون سورة إن الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقتلون واديا إلا كتب لهم ولا يقطعون واديا الا كتب ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفقوا كافة فلاولا نفر من كل فرقة منهم طوي فتولي تفقه لي تفقه في في الدين ولا ولا ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرُوا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلُونكم يلُونكم من الكفار وال والجدف فيكم رضِّ الله وعلموا أن الله مع المُصدقين وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول ويكم ساتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستوشرون وأما الذين في قلوبهم مرضون فزادتهم رسال إلى رجلهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يطوبون ولا هم يذكرون وَإِذَا مَا أُنْزِلَ السُّورَةُ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ أَصْرَفُ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقُهُونَ <تصفيق> لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا نَتْنَهَرِي سُنَّةً عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَاعُوَهُ الرَّحِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلِف لام را كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي هَدَىٰ لَيْسَ ضَالًّا وَلَا ضَآلًّا ۚ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِآيَاتِكَ وَالَّذِينَ قال الكافرون إن هذا إلا إن هذا لساهرون مبين إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ أَشْيَاءَ يُغِيثُ إِلَّا بِهِ كَانَ حَفِيًّا وَقَدِيرًا إِلَٰهُكُمْ رَبُّكُمْ فاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يُبْدَأُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَزِى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ سَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يحفرون. والذي جعل الشمس اضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب <تصفيق> <تصفيق> والذي جعل السنم ضياء والقمر نورا وقد رفوا منازل لتعلم وعد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحكى ل... إلا بالحكى فسر الآيات اللي قومي علمن إن فقتلاف الليل والنهاية ما خلق الله في السماء واتي بالأرض الآيات يقدرون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار وما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا والذين أعملوا الصالحة يهديهم ربهم بإيمانهم تتجريب تحت رنهر في جنة النعيم دعواهم فيها سبحانه الله وطحيطهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعدل الله للناس السرّ استحلافه من بالخير لقد إليهم أزلهم فلا فنذر الذين لا يرجون لقاؤنا في طغيانهم يا مهون وإذا مس الإنسان ضرّ دعنا لجميعه إذن القائمة فلا ما كشفناه ضرّه من ركال لم يدعونا إلى ضرّ مسّ كذلك سينا للمستفيدين ما كانوا يعملون وَلَقَدْ اهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ من بعدهم, مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اتَّخَذَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ ذِي غير هذا أبدل كل ما يكون لي أن أبدله من طلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف عن إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدرأكم به فقد لبست فيكم أورا من قبله أفلا تعقلون فَمَن ادَّعَى عَلَى اللَّهِ ممن كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدْرُوهُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُ عِندَ اللَّهِ وَلَا دُونَهُم يَقُولُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ بِالسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لا يقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل علي آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين <تصفيق> وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُوهٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُمَّ أَسْرِ مَكْرَهُمْ إِنَّ الرُّسُلَ لَا يَخْتَبُونَ مَا تَמْكُرُونَ وَالَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَرَّ وَالْبَحْرَ لِتَجْرِيَ فِيهِ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لوفرهم بها جاءت هاريهم ناتف وجاءهم الموز من كل مكان وان وانهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين ولا ان انديتنا من لا ان انديتنا من هذه لنكون ممن اصراكريم فلما انداهم اذا هم يبغون في الارض غير الحق يا ايها الناس ان ما بغيكم عليه ان فوزكم الدنيا فما لينا مرض نقوم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه إلى السماء فاختلت به نمات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون فالله يدعو إلى دار السلام ويهدي ويهدي من يشاء إلى سراط مستقيم للذين أحسن الحسن والزيادة ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذلة وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة أم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات يساءوا سيئة بمثلها وطارقوهم ذلة <تصفيق> ما لهم من الله من عاصب كأنما أغسيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب الناي هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم شركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فَقَفَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ إِن كُنتُمْ غَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ بِمَا أَسْلَفَتْ وَيُرَدُّ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الأقل بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك عقد كريمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون <تصفيق>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 وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنْ ظَنُّوا لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْءٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صادكين. بل كذبوا به لم يحيطوا بعلمه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يكن طوال ما يلتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فهم كانوا على عقبى الظالمين <تصفيق> ومنهم يؤمن به ومنهم لا يؤمن به وربك عالم بالمفسدين وَمِنْ كَذَّبُوا فَقُلْ لِعَمَلِهِ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ فَأَنْتَ تَسْمَعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَيَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَيَبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ويوم يحشرهم كهل لم يلبثوا إلا ساعة من النهار تعرفون بينهم وتخصر الذين كذبوا بلقاء الله, الله وما كانوا مهتدين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وإما نرينك بعد الذين عيدهم أما توفينك فإلينا مرجوهم سمى الله سيدنا على ما يفعلون. ولكل أمة أجاء ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضررا ولا نفعا إلا ما أشاء الله لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا فإذا <تصفيق> <تصفيق> إذا جاء أجلهم فلا يستغلون ساعة ولا يستقدمون قل أرعيهم إن تأكم عذابه بياتاً على هاراً ماذا الْمُجْرِمُونَ. منه المجدمون أثم إذا ما وقعا منتم به آلانا وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين فلم نطلقوا عذاب الخلد هل, هل تنسون إلا بما كنتم تكسبون وَيَسْتَمِئُونَكَ حَقٌّ نُقُلِ اِ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعَذِّبِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ ظَلَمَةٍ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما فِي الْأَرْضِ لَفَتَدَتْ بِهِ وَأَظْهَرْنَا دَأَمَتْ لَمَّا أَوْلَى الْعَذَابَ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ يا أيها الناس قد جاءتكم موجة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته سبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزع الله لكم من فجعل فجعلتم منه حراما وحلالا قل الآن الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يعمل الكيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في زأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلم ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا شهودا إذا تفيدون فيه فما يعزب عن ربك مثل من مثل لذرة في الأرض ولا في السماء ولا أسفر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين <تصفيق> <تصفيق> ألا إن أولياء الله يخاف عليهم ألا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم نشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا توزير لكلمات لله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزون قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين دعون من دون الله شركا إن يتبعون إلا ظن وإنهم إلا يخلصون هو الذي جعل لكم, لكم الليل لتسكنوا فيه بالنهار ومصراه إن في ذلك الآية تلقوا من يسمعون قالوا اتخذ الله وردا سبحانه هو القني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون عن الله الكذب لا يفلحون متاؤهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نرذيقهم العذاب السديد بما كانوا يكفرون واطلع عليهم نبأ انه اذا قالوا لقومه اقيم ان كان كبر عليكم قومي وذكروا ايات فعل الله فعلى الله توكلت فامن امركم مسرعه وكن ثم لا ثم لا يكون امركم عليكم غمه ثم قضوا الي ولا تغيرون فان تولوا فما سالتكم فان توليت فما سالتكم من اجل, إن أجل إلا على الله وامرتم ان تكونوا من المسلمين فكذبوا فنديناهم ومن معهم فقولوا أيذالنا هم قولا ليس عقربنا الذين كذبوا بآياتنا فانظروا كيف كان عاقبة المنكرين ثم ثم ثم ورثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا لين كذبوا بما انكم قال ذلك على قلوب المعتدين ثم اسلم من بعدهم موسى هارون الى فرعاً <تصفيق> لا فرعونا إلا فرعون مريه بآيات نفوس تكبر وكانوا قوم مذميين فلما جاءهم الحكم من عندنا قالوا إن هذا لس إن هذا لسحور مبين ولما ساءت قلنا للحق لما جاءك والمسحور هذا ولا يفعل السحور قال وجدتنا لتفتنا قال وجدتنا لتفتنا عليه آباءنا فَتَكُورَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ نَذُلُّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اطْوِلُوا بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُ مُوسَى الْقُمْ مَا القول فَلَمَّا الْقَوْمُ قَالَ الْقَالَ مُوسَى جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ بكل الله الحق بكلماته ولا يكره المجرمين فما آمنا لمن فما آمنا لمن سيد ريت منكم هيا الله خوف الله خوف من في راءنا وما لهن أن يقتينهم وإن في راءنا العلم في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فلا تكرو إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وانجنا برحمتك يا جميل القوم الكافرين واوحينا إلى موسى اخي ان تبوؤوا لقومكم بالسلام يوتكم يوتنموا وجعلوا بيوتكم كيرا ومقيموا الصلاه هوبشر المؤمنين فقال موسى وقال <تصفيق> موسى ربنا انك اتيت فرعون ملءه حسنا وامورنا في الحياه الدنيا ربنا ليدلوا عن سبيلك ربنا اتقوا سائر أعمالهم وصدّعوا قلوبهم فذائمنه حتى يرأوا العذاب القليم. قالَ قَدْ أُجِيبَ الدَّعَوَةَ كُمَا فَسْتَقِيمَ وَلَا تَتْبِيعَ نَسْبِيَ الَّذِينَ لَا يَعْمُونَ وَدَفَعَتْنَا بَنِي سَوَيْرَ الْبَحْرُ فَاتْبَعُونَ فِيهَا مُجْنُونُهُ بَعْضُهُمْ مَعَ دُبَى حَتَّى إِذَا جَاءَ إِذَا أَتْرَكَهُ الْقَرَعُ أولى آمنة وأنهوا إلى إلا إلا الذي آمن آم به بنيو بنو إسرائيل وأنا وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل الآن وقد عصيت قبل بكون من المفسدين فليجأ من نجيه كبيباذنيك ليتو فليجأ من نجيه كبيباذنيك ليتو كورا من للي كورا لمن خلفك هذا وإن كثيرا من الناس عن آياتنا راقفون وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَا وَصَّيْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ حَتَّى جَاءَهُمُ عَلَيْهِمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ فِي فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاصدين إنن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم الآية حتى يرغوا العذاب الأليم فلولا كان قرية آمنت فأفاها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في حياة الدنيا وطعناهم إلى عين وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ <تصفيق> السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِ اللَّهُ بِكُمْ ضَرًّا لَا يَمْلِكُونَ كَشَيْءٍ وَإِنْ أَرَادَ بِكُمْ خَيْرًا فَلَا يَمْلِكُونَ النَّفْعَ وَضَلُّوا عَنْ سَبِيلِ الرَّشَادِ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ فَهَل يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي صَالِحَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا wa merduana kuna menel mutmin wa anak ini mahu jangan kalitdir hanifah malah tak kuna menel mustikin malah tidak meminta Allahi mala yang faham kawalnya durring faingfalt fa inna ka idham min ala min wa ini yang sesukun durring fala kasih fala mullahu faingfalt fala rodd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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راكتاه نركمت آياته ثم فصلت ملة الحكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وغشير وأن استغفروا ربكم سلما طوبوا إليه مطيقوا مطالة ريادة المسمى ويؤتقوا الذي فضلهم فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب جهوم كبير إلا الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير على إنهم يصنعون صدورهم لي وستل... على إنهم يصنعون صدورهم لي يستفروا من حين يستو صور ثيابهم على فما يسرونا ويعلنون إنهم عليم بذات صدوره صدق الله العظيم